بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وتصلية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما إن كان من المكذبين الضالين 112. فنزل من حميم 113. وتصلية جحيم 114. إن هذا لهو حق اليقين 122. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 10. 11. 11. 12. 13. 14. 14. 15.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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ من حميم ان هذا له هو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم واما ما كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين Fasabbih bismi Rabbika al-Ghazīm, bismillāhi al-Raḥmān al-Raḥīm. Waamma inkaa min al تصليت جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ 118. Inna hada lahu haqqu liqin 119. Fa sabbih bismi rabbika al-azim 111. Bismillahirrahmanirrahim 112. Wa emma Kan mina Mukazzbin al Zalim, fana Zulum min Hamim, wa Tasyliyah Jahim. Inna haa Fasabih bismi Rabbika al-Ghazīm, bismillāhi al-Raḥmān al-Raḥīm. Waamma inkaa min al وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم wa amma inkan min al mukthabin al lilin, f nuzul min hamim, Ina hāzalahuḥq al-yaqīn, fasabḥ bismi Rabbika al-ghāzīm. Bismillāhi r-Raḥmānī r-Raḥīm. Wa amma inka nā min al-mukthabin 124. وتصلية جحيم 125. إن هذا لهو حق اليقين 126. فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم Innahu adalah hakul yakin. Fasbih bismi Rabbika al-Ghazim. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Wa dan kahana mina Mukazzibin al Zalim, fana zulum min Hamim, wa tafsliyatul Jahim. Inna Fasabih bismi Rabbika al-Ghazīm, bismillāhi al-Raḥmān al-Raḥīm. Waamma inkaa min al-mukthabin تصليت جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم 49. Waka untuk aunque mereka wasmpel questing terbang, mereka kal descriptor. 50. Sagi czego program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 Kan min al Mukdzbin al Zalim, fana zulum min hamim, wta'asliah jahim. Inna haa Fasabih bismi Rabbika al-Ghazīm, bismillāhi al-Raḥmān al-Raḥīm. Waama inkaan min al-mukdzbin al-dallin, وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم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 إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا له حق اليقين Fasabih bismi Rabbika al-Ghazīm, bismillāhi al-Raḥmān al-Raḥīm. Wa amma inkaa min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 Fasabih bismi Rabbika al-Ghazīm, bismillāhi al-Raḥmān al-Raḥīm. Waamma inkaa min al-mukdzbin al-dallin,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 116. Inna hada lahu haqqul yakim 117. Fasab bih ismi rabbika al-azim 118. Bismillahirrahmanirrahim 119. Wawamwa inna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 وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلُهُمْ مِنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما إن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 وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم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 إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما إن إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين Fasabih bismi Rabbika al-Ghazīm, bismillāhi al-Raḥmān al-Raḥīm. Waamma inkaa min al-mukthabin al-dallin, تصليت جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ 126. 126. 137. مِنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ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 114. فنزل من حميم 115. وتصلية جحيم 116. إن هذا لهو حق اليقين 117. فسبح باسم ربك العظيم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حميم وتصلية جحيم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 Innahu adalah hakul yakin. Fasabih bismi Rabbika al-Ghazim. Bismillahi al-Rahman al-Rahim.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 وتصلية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم wa amma inkan min al mukthabin al dalil, f nuzul min hamim, w tasyiyat jahim, Fakul Yakin, fasabih Bismi Rabbika Al-Ghazīn, Bismillāhi al-Raḥmān al-Raḥīm. Wa amma inkaa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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلُهُمْ مِنْ حميم 118. Inna hada lahu wa haqu liqin 119. Fa sabbih bismi rabbika al-azim 110. Bismillahirrahmanirrahim 111. Wa amma.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 118. ونزل من حميم 119. وتصلية جحيم 110. إن هذا لهو حق اليقين 111. فسبح باسم ربك العظيم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما إن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 بسم الله الرحمن الرحيم وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم Innahu adalah hukum yang yakin. Fasbih bismi Rabbika al-Ghazim. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Wa amma inkaa min al-mukdz.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 وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ 111. 112. 113. مِنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ ان هذا له هو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وان ما ان كان من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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلُهُمْ مِنْ إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما إن ia adalah dari yang mengkorbankan, fana dari yang menghina, fana dari yang menghina, fana dari yang menghina, fana dari yang menghina, fana dari yang menghina, fana dari Fasabbih bismi Rabbika al-Ghazīm, bismillāhi al-Raḥmān al-Raḥīm. Wa amma inkaa min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 111. Inna hatha lahu wa haqq al yakin 112. Fasab-bih bismi rrabbika al-azim Wa ammā inna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 122. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 10. 11. 11. 12. 13. 14. 15. كان من المكذبين الضالين، فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا له حق يقين. Fasabih bismi Rabbika al-Ghazīm, bismillāhi al-Raḥmān al-Raḥīm. Waamma inkaa min al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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلُهُمْ مِنْ حَمِيمٍ وتصلية جحيم 118. Inna hada lahu haqqu liqin 119. Fasab-bih bismi rabbi ka azim 119. Bismillahirrahmanirrahim 111. Wa emma inna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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جحيم ان هذا له هو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم واما ما ان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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ من حميم وتصلية جحيم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 تصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما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 124. وتصلية جحيم 125. إن هذا لهو حق اليقين 126. فسبح باسم ربك العظيم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ من حميم وتصلية جحيم 121. Inna hatha lah huw haqq uleyqin. 122. Fasab bih bih ism raubbika al-azim. 123. inna. كان من المكذبين الضالين، فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا له حق يقين. Fasabbih bismi Rabbika al-Ghazīm, bismillāhi al-Raḥmān al-Raḥīm. Waamma inkaa min al-mukdzbin al-dhāt.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 124. وتصلية جحيم 125. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ 111. 112. 113. 114. حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ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 كان من المكذبين الضالين، فنزل من حمين، وتصلية جحيم، إن هذا له حق اليقين. Fasabih bismi Rabbika al-Ghazīm, bismillāhi al-Raḥmān al-Raḥīm. Waamma inkaa min al-mukdzbin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 تصليت جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ 123. 124. 125. مِنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ inna hadha la huwa haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim bismillahir rahmanir rahim